ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت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 وَتَنزِعْ قَوْمَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِهِ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لرؤوف رحيم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 فقوهم بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُ فَيُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ من أيديهم وبأيمانهم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء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 فَصَمَّمُوا وَتَرَبَّصْتُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَنَا دَاعِينه فِيهِ الرَّحْمَنُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ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 هي مَوْلَاكُمْ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ألم تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ تخشى قلوبهم ان تخشى قلوبهم الله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 ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بين ما لكم الايات لعلكم تعقلون, لعلكم تعقلون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 أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك كأصحا بالجحيم <تصفيق> اعلموا ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث احجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ للذين آمنوا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 غ الحمدَ لقد أررس الن ررسُنا بِبينات وأزَلنا مَهُ الكتاب وَمزًا وَزَلنا مهُ الكتاب والمزَ مَ لَقومُمًا سُ بِقس وَأَزَلنا الحديديدَ فيِيه بَأْس شَد وَمافِع ومنافع ناس وليحلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان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 وَمِنْهُمْ أَجْرَمَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ, لكم نورا ويجعل لكم نورا